بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بي فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقُو We moeten dezelfde dag وتذرون الآخرة وجوه يومئذ تظن أن يفعل بها فاكرة كلا En ik 117. فهب إلى أهله يتمقى 118. لك فأولى ثم أولى لك فأولى 110. 114. ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق Thank you.